ستة استمع للعبارات في القائمتين الآتيتين ثم أعدها وتأمل معانيها وسائل التواصل الاجتماعي إيجابيات وسائل التواصل الاجتماعي توفير المعلومات المعرفة والتعلم سرعة التواصل التسويق سلبيات وسائل التواصل الاجتماعي الإدمان ضياع الوقت الشعور بالوحدة القرصنة